وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتغوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحتبن الذين يصرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 إنك لا تخلف الميعاد